ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زاكم منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتى لول الفضل منكم والسعه ان يعطوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وان يعفوا وان يصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم انسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيه من الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك